قال ومن يقنف من الرحمة ربه إلا ضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل القى إن لم نجّوهم أجمعين إن لم نجّوهم أجمعين إلا رأت قدرنا إنها لمن الغافرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم كرون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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن تَبَرَّأَ هَؤُلَاءِ مَقْطوعًا نُصْبِحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَصْدَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْذَلُوا قالوا أولم ننهك عن العالمين